وَيَصْنَعُ فَلَكَ وَكُلَّ مَا نَظَرَ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ وَيَصْنَعُ فَلَكَ وَكُلَّ مَا نَظَرَ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِنَّكَ خَر مِ النَّ فَإِنَّ نَس خَر مِنكُم كَماتَت خَرون قَالَ تَك خَرون النثَئِ نانَت خَومِكُمكَماتَك خَرون فيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مكيم سَتَرَى فَتَعْلَمُ لَنَى فيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مكيم حَتَّى قل نحمل حتى إذا جاء أمنا وثارت النور قل نحمل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيبَ وَمَا آمَنَ بَعْدُ إِلَّا قَلِيبَ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَقَالَ ارْكَبُوا اللهم اجريها وامسكها ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ندناه وكان في معذل وهي تجري بهم في موج Дляülted الذبال ونادى نوح لابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني ارتم معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزل يا بني ارتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم ما بين امر الله الا نار رحيم وحال بينهما المود فكان من المغرقين وحال بينهما المود فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سما الماء وقيل يا أرض ابلعي الماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوث على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح رده فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهدي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين